إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتبغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هؤلاء 126-الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 127-ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 128-ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبعة طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما بقدين فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرين فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تثبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للاكلين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 ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 127-إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون 120-فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 121-فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك النور فاسلك فيها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 122-ثم مِن من بعدهم قرنا آخرين 123-فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وَقَالَ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل يصبحن نادمين 126. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين 124. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 125. ثم أرسلنا رسلنا تتراه كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث, وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون 129-ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 120-إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 121-فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 122-فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَغْرَمِ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ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 129-إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 120-والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 121-والذين هم بربهم لا يشركون 122-والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 124-مستكبرين به سامرا تهجرون 125-أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 126-أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 127-أم يقولون به جنة بل جاءهم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 مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ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 122-قسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 124-ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضارون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 قال كم لبثتم في الأرض عددا سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال الذي لبستم الا قليلا اولئك لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون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 لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقرب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين